وبارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه تعالى ولي ذلك والقادر علي اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في هذا المكان المبارك ونبدأ بفضل الله وكرمه ومنه ب تيسير مسائل الفقه أو تيسير بعض من مسائل الفقه ويتمثل ذلك في شرح متن من متون أستاذ الشافعية وهو متن أبي شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله ولا شك أن الفقه في الدين مطلوب لأنه به يستطيع العبد أن يتعرف على العبادة وأن يسير عليها بطريقة صحيحة سليمة كما ذكرت في المرة الماضية أن من الأمور التي دعتني إلى اختيار هذا الكتاب منها دراستي له ومنها قربه إلى الدليل أيضا وبينت أني سأكون في شرحه على منهج أهل الحديث في الاستدلال بالدليل وبيّنت أن هذا المفهوم الذي أسير عليه ان شاء الله أعيكم السلام ورحمة الله هو أنني لا أتقلد تقلد تقليدا أعمى أي لا أتعصب للمذهب ولا يقلده بدون معرفة ما يخالفه من الدليل فإذا جاء دليل فهو المراد لذلك هذه المذاهب وما جاء فيها من الاختلاف في الفروع جاء من الاجتهادات التي كانت في المذاهب منذ نشأتها الى تدوين المصنفات فيها هل الصوت واضح طيب اولا كما في المرات الماضية سناتي في هذه المحاضره او في, أو في هذا المجلس ب تعريف بالفقه وترجمه للشافعي وهذا سيأتي في مقدمة أبي شجاع هو قدم للمتن بمقدمه وذكر فيها الشافعي رحمه الله أيضا سأترجم لصاحب الكتاب ترجمة ميسرة ثم أبين منهج المصنف رحمه الله في هذا الكتاب إذن فهمنا أن السير في هذا الشرح إن شاء الله تعالى سيكون على معرفة الدليل سيكون على معرفة الدليل ليس تقليدا أعمى ليس تعصبا مذموم وإنما لنقادوا إلى الدليل إذا جاء ذليل وإذا جاء نص فلاجت هذا في ذلك مع وجود النصوص الثابتة الصحيحة هذا ما كان عليه أهل العلم قديما فأولا هذا العلم وهو الفقه وكما ذكرت في المرة الماضية أن الفقه هو الفه معناه في اللغة الفه و عند اصطلاح أهل الفقه يسمى بالأحكام العلم بالأحكام, الع... الع... العملية العلم بالأحكام العملية التفصيلية المستمده أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية وسيأتي تعريف هذا في كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى المصنف بدأ هذا الكتاب كما يبدأ به أو كما يبدأ في تصانيف كتبهم أهل العلم بالبسملة وأيضا جاء بالحمدلة جاء بالبسملة وجاء بالحمدلة فبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم طيب طيب دقيقة بارك الله فيكم نعم الحافظ الامام الفقيه شهاب الدين احمد بن الحسين بن احمد ابو شجاع المعروف بشهاب الدين وابو الطيب الاصفهاني وصل او عمر او عاش مئة وستين سنة مئة وستين سنة مئة عاشها أبو الشجاع فلما سئل عن كيف ذلك فقال ما عصيت الله تعالى بعضو منها في الصغر فحفظها الله علي في الكبر صدق الدعوة و إخلاص النية وطلب العلم فهذه من الثمرات هذه من الثمرات فهو ولد سنة 33 وخمسمائة في عصر أو في زمن فيه علم وفيه فقد اشتهر وزاع صيطه في الآفاق بعلمه وورعه وتولى القضاء سنة 47 و400 فكان مثانا للقاضي العادل الذي لا يخشى في الله لوم تلائم ثم ذهب إلى المدينة المنورة في آخر حياته و عمل في خدمة المسجد او في خدمه الحرم النبوي حتى توفي ودفن بمسجده الذي بناه في منزله عند باب جبريل عليه السلام وراسه قريب جدا من الحجرة النبويه او من الحجره هذا الفقيه له مؤلفات لكن ما وصل إلينا منها إلا شرح الإقناع لقاضي القضاء أبي الحسن الماوردي وغاية الاختصار المسمى غاية التقريب أو متن أبي شجاع الذي هو بين أيدينا الآن وله مسميات كما سيأتي ذكره من غاية الاختصار او غاية التقريب او متن ابي شجاع كلها كانت مسميات على متن ابي شجاع وهذا المتن متن جمع فيه ابو شجاع مسائل كثيرة من المسائل الفقه الشافعي وأبدع فيه واختصر ما يكون فيه من المطولات واعتنى به العلماء وشرحوه منهم أبو بكر بن محمد الحصن أو الحصني الدمشقي ألف كتابا اسمه كفاية الأخيار في شرح متن أبي الشجاع أو في فك ألفاظ أبي الشجاع وهناك أيضا أحمد الإخصاصي وألف فيه كتابا سماه شرح مختصر أبي الشجاع ومحمد بن قاسم الغزي وسمى كتابه فتح القريب المجيب فتح القريب المجيب وهذا الشرح شرح ميسر جدا لو نظرنا اليه لرأيناه يزيد على متن في بعض ورقات لأنه يأتي بالكلام لأبي شجاع فيزيد عليه ليبين المبهم منه ويحل ألفاظه نعم برضه برضه. فهناك حواشي على هذا الكتاب أي شرح ابن قاسم منها البيجوري والعزيزي والبرماوي والقليور كلهم جاءوا وعملوا عليه حواش وهناك ايضا شرح له اي على متن ابي شجاع وكان هناك كتاب اسمه الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع وهناك ايضا النهاية في شرح الغاية وأيضاً يعني فتح الغفار بكشف مخابئ غاية الاختصار وأذكر أن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني وهذا من الشرحات المعروفة على متن أبي شجاع كابن قاسم وغيره وقال جاء أهل العلم ببيان أن هناك حواشي على كتاب الإقناع حواش على كتاب الإقناع منها للمدباغ والأجهور والبرجيم والنبراوي كلها جاءت على شرح أو حاشية على شرح الإقناع الخطيب الشربين على متن أبي شجاع وهناك من نظم المتن من نظم المتن أي متن أبي شجاع من نظمه في منظومات أو في أبيات شعرية هناك عبد القادر بن المظفر وهناك أحمد بن عبد السلام المنوفي وهناك الدوسري وهناك شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريطي وهذا النظم هو عندي وهو جيد جدا في ألف وبضع أبيات ألف ومئة أو ألف بيت يجمع كل مسائل متن أبي شجاع وهو جيد في حد أو في علم أجود المنظومات على ما أذكر لكن هناك منظومات كثيرة منظومات كثيرة عليه هناك أيضا هذا الفائدة من جمع الأحاديث الصحيحة التي تدور على المتن الأحاديث الصحيحة التي تدور على المتن مثل الدكتور مصطفى ديب البغى في كتابه التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب وجاء بأحاديث صحيحة تدل على كل مسألة من المسائل فجاء بدليل على كل مسألة هذا باختصار ما يدور حول هذا الكتاب وصاحبه وما يكون حوله من أمور مهمة يجب أن نعرفها قبل أن ندخل في شرح هذا الكتاب هل في الصوت؟ نعم الكتاب اسمه متن أبي شجاع لأحمد بن حسين في الفقه الشافعي الحديث الذي جمع او الكتاب الذي جمع الأحاديث الصحيحة على المتن هو التهذيب في أذلة متن الغاية والتقريب لدكتور مصطفى ديب البغى هو دكتور له التحقيقات وله كتب معروفة أخرج جزءا فيه بعض الأحاريث التي تخدم هذا المثل نعم أيضا بدأ كما قلت المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة وهذا أثبته لأثبتها له الشراح له الشراح وبعضهم لم يثبتها وبعضهم لم يثبتها فاثبتها له صاحب كتاب الاقناع الخطيب الشربيني آآ ذكر آآ ان أبا, أبا, ابا شجاع احمد ابن حسين اثبت البسملة في المتن اما أه البيجوري أه الذي هو قام بحاشية او قام بعمل حاشية على شرح ابن قاسم الغزي قال بان البسملة هنا بسملة الشارح اي بسملة ابن قاسم الغزي وليس بسملة أبي شجاع وليس بسملة أبي شجاع فالعبر هنا إن كان قالها أو كتبها أو ذكرها في سره ثم كتب الحمدلة هذا قد بيّنه أهل العلم في بداية كل تصنيف من البداءة بالبسملة أو الحمدلة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومما تعاهده المصنفون في تصانيفهم أن يبدأون هذه المصنفات دائما بالبسملة والحمدلة والصلاة سواء كان هذا التصنيف مدنا أو منظوما أو مختصرا او مطولا او غير ذلك من التصانف والعبرة بالبداءة بالبسملة او الحمدلة بعضهم كما جاء في شروح متن ابي شجاع وغيره من كتب الفقه يثبتون ان البداءة بالبسملة لحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبان لا يبدأ فيه لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أقطع أو أجدم أو أبتر ولكن الحديث ضعيف ضعفه جمهور من أهل العلم وضعفه أيضا النووي وهو ضعيف بمجموع الطرق و لا يتقوم لا يتق وبي نظعف أيضا الإمام الألبي رحمه الله كما في إرواء الغيل مقدمت إرواء الغليل لكن الشاهدة من البدااءة بالبسملة والحمدلة غير ذلك في البسملة كما جاءت في كتاب الله بضع آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكانت هنا تكتب في الرسائل سنة عن الأنبياء أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة استعانة بالله تبارك وتعالى فقال بسم الله الرحمن الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رسائله يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كذا وكذا فهذه ثابتة من القرآن والسنة بخلاف من زعم أن هذا الحديث الضعيف يثبت بها وأيضا الحمدلة أثبتوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يبدأ إن الحمد لله فبدأ بالحمدلة فكان الاقتداء بالحمدلة أو بالبداءة بالحمدلة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك عكف أهل التصنيف أن يكون البدء في التصانيف بالبسملة والحمدلة لعظمهما والتبرك بهما وللاستفتاح المقالة بهما كما قال الرحبي أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربينا تعالى وجاء الشاطبي في الشاطبية وذكر هذا الأثر أو هذا الحديث الضعيف بقوله وثنيت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا فذكر هنا لفظة الـ الـ الـ الـ أنه يكون أجذم مبتور مقطوع إذا لم يبدأ بالبسملة أو الحمدل لكن هنا الذكر بالبسملة والحمدل للتبرك بهما للتبرك بهما واستفتاح المقال والتصنيف بذكر الله عز وجل كما سيأتي في شرح البسملة والحمدل نعم فقال بسم الله الرحمن الرحيم البسملة جار ومجرور البسملة جار ومجرور و قولك بسم الله أي أبدأ بكل اسم لله تبارك وتعالى أبدأ بكل اسم لله تبارك وتعالى وفي فعل لكل شيء لذلك كان هناك فعل مؤخر مناسب للمقام كان هنا فعل مؤخر مناسب للمقام ما هذا عندما تقول بسم الله ايش يكون الفعل الفعل هنا مقدر متأخر تقول بسم الله اكل بسم الله اشرب بسم الله اذاكر بسم الله اصنف فالاصل فيها انها تأتي بفعل مقدر مناسب للمقام فلذلك تقول أبدأ بكل اسم لله عز وجل فعل هذا وجاء مناسبا للمقام للتبرك به أي بهذا الفعل أنك تفعل هذا الفعل وتذكر اسم الله عليه تبركا فتقول بسم الله آكل أشرب أصنف وغير ذلك من الأمور الله هو علم على الذات الإلهية وهو مشتق كما عند كثير من أهل اللغة مشتق من الإله فأضغمت اللامين وحذفت الهمزة للتخفيف فأصبحت الله فأصبحت الله وهذا بعكس الصوفية وهذا مما يعني يجعلهم بدون عقل فهم يقولون بأن اسم الله يتجرد جعلوه الله ثم حذفوا الألف فقالوا لله ثم حذفوا اللام الأولى فقالوا له ثم حذفوا اللام الثانية فقالوا هو فقاله هو, هو فهذا من التخبط وهذا من عدم الإدراك وعدم وجود العقل السليم والقلب الواعب فأخرجهم من العلم إلى الجهل لكن أهل اللغة بيّنوا أن الله عز وجل ليس له أي اشتقاق إلا أنه مشتق من الإله اسم مشتق من الإله أصله الإله ثم دخل عليه حذف الهمزة للتخفيف والتسهيل ثم أغمت اللامين ثم أصبح الله ثم أصبح الله وقيل أنه اسم الله الأعظم قيل أن الله حياكم الله أخي الحبيب أبو موسامى بارك الله فيكم وقيل أنه اسم الله الأعظم واختاره النووي رحمه الله وجماعه من العلماء ان الاسم الاعظم هو الحي القيوم انه رحمه الله وجماعه من غيره او من العلماء قالوا بانه هو الحي القيوم الشاهد أن الله عز وجل هذا الاسم اسم خاص بالله لا يتصف به غيره وهو في قول أكثر أهل العلم بأنه مشتق من الإله وهو المستحق للعبادة و... نعم و... نعم الحي القيم فلذلك البداءة ببسم الله تؤكد على توحيد الألوهية تؤكد على توحيد الألوهية لأنك بذلك تبدأ بكل اسم لخالقك وربك وإلهك في أفعالك كلها في أفعالك كلها فجاءت بسم الله تجمع هذه الأمور فقال بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن والرحيم صفتان لله تبارك وتعالى مشتقان من الرحمة هما اسمان وصفتان الله عز وجل مشتقان من الرحمة والرحيم والرحيم معناها يختلف عن الرحمن فقيل أن الرحمن أو أن الرحمن رحمة عامة الرحمن رحمة عامة وهي تكون في الدنيا للمؤمن والكافر لأن الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر في الدنيا ويعاملهم برحمته أما في الآخرة فتكون هناك من الله عز وجل رحمة بعباده المؤمنين رحمة خاصة بهم فالله تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين فهو رحمن الدنيا رحيم الآخرة فكانت الرحمة داخلة دحت الرحمن نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم يعني البسملة لها مباحث كثيرة وبعضهم تكلم عليها في صفحات كثيرة وشرحها من حيث الفوائد التي فيها لكن نأتي عليها كما بيّنت بشيء مما نريده ونستفيد منهم ثم بدأ بعد البسملة بقوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فثن بالحمدله فثن بالحمد وتكلمت على البسملة والحمد لله وأن أهل العلم كانوا يبدأون بها في تصنيفهم ثم قال الحمد لله رب العالمين قيل الحمد هو الثناء وقيل الحمد هو ذكر الله بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم كما اختاره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهذا هو الذي عليه الجمهور ذكر الله بجميع الصفات مع المحبة والتعظيم فإن خلى من أحدهما فهو مدح وكثرة المحامد ثناء كثرة المحامد ثناء ويختلف عن الشكر فالشكر بالجوارح والحمد بالقلب واللسان الشكر يدخل فيه الجارحة بالجوارح بالأعمال واللسان ربما يدخل فيه أما الحمد فهو يدخل فيه القلب لأنه مسألة يكون مقابل إما مصيبة وإما خير لأن الحمد أعم من الشكر الحمد يكون في مقابلة الضر والنفع أما الشكر فيقول مقابل نعمة فقط الله تبارك وتعالى ينعم على أحد بنعمة فيشكر له أما إذا أصاب الله مؤمنا بضرف فيحمد الله وإذا أصابه بخير فيحمد الله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير اذا اصابته ضراء شكر اذا اصابته, إذا أصابته شكر فكان خير له واذا اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له فاذا اصابته سراء شكر الله عز وجل واذا اصابته ضراء صبر على هذا الضرر والصبر عظيم الصبر عظيم فاذا اصابته سراء شكر في مقابل نعمه الله تبارك وتعالى يصيبك بشيء لتشكره أما الحمد فيقول واذا اصابته ضراء صبر فهو يحمد الله على هذه الضراء كما جاء في الرجل الذي مات ابنه فذهبت اليه او ذهب اليه الملائكه ورأوه يحمد الله فلما قال لهم ماذا رايتم عبدي قالوا حمدك واسترجع حمدك واسترجع فقال له ابن له بيت الحمد فالحمد عظيم والحمد دائما يكون في الصراء والضراء أما الشكر فيكون في مقابل نعمة لذلك قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا فالحمد غير الشكر الشكر دائما يكون بعمل أما الحمد فيكون بالقلب واللسان يكون بالقلب واللسان فقال الحمد لله رب العالمين هنا يقول بأن الحمد أي كل الحمد لله الحمد لله رب العالمين لله هنا اللام هنا للاستحقاق اللام هنا للاستحقاق أي كل المحامد لله مستحقة لله تبارك وتعالى وليس لغيره والحمد لا يكون إلا لله أما الشكر فيكون لغير الله ولله كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملا يشكر الناس لا يشكر الله والمسألة بين الحمد والشكر طويلة وفيها مباحث الشاهد أن كل المحامد لله عز وجل كما قال ابن القيم هو ذكر الله بجميع الصفات أو بجميع صفات الكمال ويشكر مع المحبة والتعظيم لا بد أن تقرن المحبة مع التعظيم تعظم الله عز وجل وتحبه فإذا خل من أحدهما هذا المدح أو هذا التعظيم او, هذا أو هذه المحبة أصبح مدحا تمدح أي شخص تقابله إذا قال كلمة طيبة تقول له مدحا مدحه الله عز وجل فيحمد ويشكر الحمد لله رب العالمين ذكر هنا الرب وهو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كبارهم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل وهذا او هذه الكلمة تذل على توحيد الربوبية الرب هو المربي لجميع الخلق الذي يربي الناس بصغار الذي يربي الناس برزقه وبنعمته فهو المربي لهم فقال الحمد لله رب توحيد الربوبية هو اعتقادك أن الله هو الخالق والرازق والمدبر نعم هو الذي يرب الناس بنعمه وبرزقه وبفضله صوت واضح طيب الله قلت ان الرب هو الذي يرب الناس بفضله وبرزقه وبنعمه فهو المربي لهم وهو الذي يتفرد بالخلق والملك والتدبير ليس معه شريك في أفعاله وقال الحمد لله رب العالمين والعالمين جمع عالم العالمين جمع عالم وبين الإمام محمد بن عبدالوهاب في رسالته الثلاثة أصول قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فهناك عالم الجن تفضل أخي الحبيب باركلاف هناك عالم الجن عالم الملائكة عالم الحيوانات عالم الطيور عالم الإنس وغير ذلك من العوالم فتجمع عالم تجمع على العوالم أو عالمون فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين هنا ثلثة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي أصح ما قيل فيها ما جاء به البخاري رحمه الله في كتابه معلقا على قول أب العالية أن معنى صلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وليس كمن قال بأن الصلاة هي الرحمة لأن الله عز وجل قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة فإذن الصلاة تختلف عن الرحمة فالراجح هو ما جاء به أبي العالية ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه في الملأ الأعلى فالصلاة الملائكة على العبد دعاؤهم له دعاؤهم له كما جاء في الحديث اذا كان او ما في مشكلة عن شخص طيب فأشاهد بارك الله فيكم أن صلاة الملائكة على العبد تكون دعاء له دعاء له فقال وصل الله على سيدنا محمد وكلمة سيدنا ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم فهذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدا لولد آدم وتقال فيما ليس فيه تحذير من القول بها يعني بعضهم يقول نقول سيدنا في عليكم السلام ورحمة الله في التشهد أو في الأذكار المخصوصة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمور موقوفة أو توقيفية وجاء بأمور لم يذكر فيها السيادة لم يذكر فيها قول سيدنا محمد وإنما جاءت قوله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهذا مخرج في البخاري في أكثر من موضع وغيره فلذلك جاء بها أبي شجاع في غير مواضع تم التحذير من الإتيان بها في الأدعية الموقوفة وغير ذلك من الأذكار المعروفة وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أشرفهم وأدخرهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وهذا اسم من أسمائه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ثورية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فهو من ولد إسماعيل ينتهي نسبه إلى إسماعيل ونسبه طويل ولكن ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال سيدنا محمد النبي فذكر النبوة هنا والاختلاف بين النبوة والرسالة يطول اختلف أهل العلم كثيرا في معنى النبوة ومعنى الرسالة والاختلاف بين النبي والرسول ومنهم من قال كل نبي كل رسول النبي ولا عكس ومن قال بأن النبي هو من أمر بشريعة ولم يؤمر او أوتي شريعة ولم يؤمر بتبليغها أو غير ذلك من الاختلافات التي جاءت على النبي والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي رسول رسول نبي و يكون الأمر فيه أن الرسول يؤمر ببلاغ ببلاغ لقوم والنبي ليس شرطا أن يؤمر بالبلاغ كآدم عليه السلام كان نبيا ونوح كان رسولا نبيا وهناك ممن ذكر الله عز وجل في كتابه نبي ومنهم من كان رسول من الأنبياء والرسل من كان نبيا ومن كان رسولا ومن كان رسولا نبيا فالاختلاف يطول في ذلك الشاهد أنه أثبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بعد نبي وهو العاقب صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده نبي يعني كما قلت أن النبي الرسول يؤمر بتبليغ شريعة معينة والنبي لم يؤمر بتبليغ هذه الشريعة لقوم واختلف أهل العلم بين النبي والرسول منهم من جمع بينهما ومنهم من فرق بينهما في البلاغ وغير ذلك من ما هو معروف ويطول ويعني حتى لا يعني ياخذ الوقت مجالا واسعا فيه فيعني الخلاف ليس بالشيء المهم في ذلك ان شاء الله وقال والاه الطاهرين وصحابته اجمعين قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف اهل العلم فيهم منهم من قال هو من تحرم عليه الصدقة ومنه من قال هو أصهاره ومنه من قال هو آل بيته فقط ولكن في رأيي وهو ما ذهب إليه أحمد في قول والشافعي وتبعه النووي وغيرهم من أهل العلم كثير قالوا بأنهم هم المؤمنون من أمته المتبعون لهم من أمتهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون النبي هم آله والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة فأدخلوا آل فرعون أشد العذاب فأثبت هنا أن آل فرعون هم قومه الذين اتبعوه الذين يتبعون فرعون فقط هم الذين يحشرون معه فلذلك سموا آل فرعون ذلك بيّن أهل العلم أن الآل للنبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون وذلك أهل النبي هم أهل بيته إذا خصصوا كانوا أهل بيته من أمهات المؤمنين وأقاربه صلى الله عليه وآله وسلم وذكر هنا وآله الطاهرين وآله الطاهرين الطاهرون إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت والصحابته أجمعين والصحابة جمع صحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة وهذا تعريف ابن حجر رحمه الله كما في الإصابة في تمييز الصحابة وهو المقبول عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة العبرة بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء يتبعه النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يكون الصحابي نعم لابد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن من لم يؤمن بالنبي ولقيه لم يسمى صحابيا كاب جهل وكفار قريش طيب اكتفي ان شاء الله تعالى بهذا واوكمل في المرات القادمه بارك الله فيكم ف الوقت انتهى الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بهذا يعني إن شاء الله تعالى يكون قرأنا في مقدمة الإمام نكملها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نعم شرح مدن أبي شجاع ان شاء الله في الفقه الشافعي سنسير فيه إن شاء الله تعالى على التيسير على الجميع حتى نتفقى في دين ربنا تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين نعم بارك الله فيكم وفيكم بارك الله أحسن الله إليكم طيب الحمد لله طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته